كان يا كان في قديم الزمان توجد مملكة اسمها مملكة الحيوان وكانت المملكة تعيش في هدوء وأمان ويعيش في المملكة ارنب لطيف عاقل وظريف وكان اسمه أرانيبو ويقول الجميع له لهليبو لنشاطه وخفته كان للهليبو بيت جميل بين أشجار النخيل وفي يوم من ايام الزمان حدث ما لم يكن في الحسبان ما هذا ما هذا الزلزال الغريب هناك شيء يحدث شيء عجيب سأصعد احدى هذه الاشجار واعرف من فوقها كل الاخبار وصعد لهليب لأعلى الشجرة ونظر في كل اتجاه نظره وهناك رأى الدب زعرور دب كبير وخطير مغرور كان الدب يسير في عنف والأشجار تميل وأقصانها تلتف أخذ لهليب ينادي عليه لينبه لما يحدث من حوله أنت أيها الدب تسير في عنف وجبروت فتهدم بيوتنا وصغارنا ستموت أنا؟, أنا كيف ذلك وأنا أسير في هدوء ودلال ولا أستطيع أن أمشي إلا على هذا الحال ولكن أيها الدب المغرور عنفك في المشي قد يهدم الزحور أيها الأرنب الصغير دعك من مشي فهذه حريتي ولم يهتم زعرور بكلام لهليبه وصار في طريقه يهز كل جانب وصار يخبط برجليه والأججار تميل عليه فأسرع لهليب إلى ملكة النحل ليستنجد بها ويجد عندها الحل يا ملكة النحل العظيمة انقذينا أيتها الملكة الكريمة من يناديني ويمدحني أنا لهليب أريد من زعرور أن يرحمني وحكى لهليب للملك الموضوع وطلب منها الحماية في خضوع فأسرعت الملكة في عصبية لتلقن زعرور درسا في الحرية يا جنود النحل العظام استعدوا للحرب من اجل السلام سنهاجم هذا الدب المستهتر ونجعله يعرف كيف يفكر وكيف لا يتجرأ على الاخرين ويعرف حقوق الجيران والمحيطين وتحركت جيوش النحل لاجوار النخيل وهناك رات زعرور يرقص ويميل وهجمت أسراب النحل على زعرور فرآهم يقبلون عليه فقام في رعب يا إلهي ما هذا النحل الكثير يجب يجب أن أختبئ فهذا شيء خطير هجوم لا لما هذا الهجوم العنيف أنا دب صغير ولطيف نحن لا نهاجمك يا زعرور بل نجمع رحيقنا من الزهور ولكن المكان ضيق وسوف تلسعونني ألا تبحثون عن رحيقكم بعيدا وتتركوني هذه حريتنا يا زعرور فلا تضايقنا ونحن نعمل ودعنا نأخذ الرحيق كما نشاء ونرحل ولكن يا جماعة ليست هذه الحرية بهذا الشكل ستكون مجرد أذية وما فعلته أنت مع الهليب أكان شيئا صائب كنت تثير بعنف بين الأشجار وجعلت جحورهم تنهار لم أقصد الإذاء يا مولاتي بل قصدت وقلت هذه حريتي يجب أن تعتذر وإلا ستصبح في خطر عفوا يا مولاتي فقد سمحت سمحتني شكرا أعتذر أعتذر وسأساعدك في الإصلاح ويكفي ما تعلمته هذا الصباح أحسنت يا لهليب على تسامحك وأنت يا زعرور أحسنت باعتذارك وتراجعك يا جنود هيا بنا لنعود وهكذا يا أصدقائي وصديقاتي انتهت الحكاية وتعلم زعرور درسا عن الحرية في النهاية